فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى باذن الله لقد رفع الله مكاعب المرأة المراه واعلى مكانتها واعلى مكانتها فجعلها امنا فجعلها امنا لها حق البر والاحسان وزوجة لها حق عشرة والمعاملة بالمعروف وبنت يجب تربيتها ورعايتها ووخت في مكرامها والغيرة عليها وأم وخالة يحسن إليها ويذكرم هذه المنزلة العالية التي أنزل الإسلام إليها. اعتراضاً بحقها وبياناً لفضلها والمجتمعات الإسلامية في عصور الإسلام الراقية مشوا ساروا على هذا المنهج وهذه الرعاية العظيمة مما أعطى المرأة اعتباراً ومكاناً لم تكن في أي مجتمع سوى مجتمع الإسلام أيها المسلم وكم عالت المرأة في الجاهلية بل في عصور المنحرفة عن الهدى ما عانت كم ظلمت وأهيلت وأهيلت كرامتها وظلمت بأنواع الظلم فجاء الإسلام ليرضع الظلم عنها ولينزلها المنزلة عن اللائقة بها وليؤديها حقوقها. وليكريمها بأنواعاً وبالتكريم العظيم فمن صور تكريم الإنسان إسلاماً للمرأة أنها إنسان معتبر داخل في عظم قوله ولقد كرمنا تني آدته وعملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا. جعلها نفسا فيقعد أصلي من إيادا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدت منهما رجالا كثيرا ونساء ومن صور تكريم الله لها أنه لا أنه حد ونل من أخلاط الجاهلية التي كانوا يعاملون بها المرأة، فكانوا يذلون البنات ويقتلون البنات. خوفا من الآلع وخوفا من الفقه ويقنون الذكور فجاء الاسلام ليعلم هذا الظلم ولا تقتلوا اولادكم خشية الا لا نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا بل جعل هذا الودع كبيرا وإلى الموقود صلّت بعيداً من قتلة ومحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقوب اللهات ووعد البنات ومن صور تكريم الله لها انه خانه من الجاهلية في أنهم يكرهون البنات. وإلى بشرى حدوم وجه طل وجه والوجه مصودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون للم يدسه في التراب ألا ما يحكمون ومن صور تكريم الله لها أنه جعل هاهبة للإنسان كالذكر يقول جن وعلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يعب لمن يشاء رنادا ويعب لمن يشاء الذكور ومن صور تكريم الله لها أن جعل إكرام البنات سفينة لدخول الجنة وحجابا من النار يقول صلى الله عليه وسلم من كانت أومة فلم يهنها ولم يقدم الولد عليها وجبت له الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هؤلاء فصبر عليهن وأحسن إليهم كن له ستارا من النار ومن صور تكريم الله لها جعلها والغرى والرجع لها وقد سيان فيه وبالاعمال. قال جلو على من عمل صالحا من ذكر او الداوة ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها برئي الحساب. وقال فاستجاب لهم ربهم ان الهو غير عمل منكم او غلدى بعضكم من بعض. وقال من عمل صالحا من ذكرنا او وهو غم فلنعينه حياة طيدة ولنجينهم عجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ومن تكريم الله أن جعل الإسلامية التي تنال العبد بها ثواب الله متساوية بين الرجال والنساء متساوية الرجال والنساء الله جل جل جل, جل جل جل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحابرين منذ أول حابظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فعد الله لهم مغبرة واجرا عظيما فعد الله لهم مغبرة واجرا عظيما ومن صور تكريم الله للمراح انه جعل الحماية لها من قبل الزوج ودباعي عن ارضها في سبيل الله يقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون دين فهو شهيد ومن قتل دون دم فهو شهيد ومن قتل دون مال فهو شهيد ومن قتل دون أحبب فهو شهيد والنصول تكريم الله لها. اين هو امرها بالاعتيانه وياه وحضر بحب برجي او غضب بشريه ونهى عن السبب للصدور واوشجار الى ما له يقول الله تعالى وقل فنات يوقظ منام صاريا ولا يغبن يوم ويقول وكب نجي ولا تروجنه بهج واقلنا الصلاة وآتينا الزكاة. واطعنا الله ورسوله. ومن صور تكريم اللعنها ان عمرها من كل وسيلة قد تؤدي الى الانتهاك ارضها وتسلط فنهاها أن تسافر بنا محرم وأوجب عليها صحبة المحرم في سبرها وناشدها إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن لا تسافر إلا معها محرم لها إكراما وحفاظا على عرضها وصيانة لشربها ومنع تسلط ولا نراضي عليها وكذلك نهاها تخلو من ليس محرما لها. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسابر المرأة الا ما محرم، ولا يدخل عليها الرجل الا ما بمحرم. وقال اياكم الدخول على النساء. قال رجل رأيت الحق. قال الحق في قريب زي الموت. وقال ما خلا رجل دمرات الا كان الشيطان ذار هكذا منع الاسلام من وسائل الشر حتى لا يتسلط عليها رالي البشر. وسقيط الناس لمن لا ايمان ولا تقوى عنده. والنصور تكريم الله لها انه جعل الوصول اليها بالطرق المشروعة بكرامة وعزة وشرب. فشرط بالنكاه عضور وليها. ابوها او الله لها وليها. وشرط الشاهدان لشاهدين عند حضور العقد. فقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهد عدل. وامر فقال اعلنوا هالا النكاح واضربوا عليه بالدفن وعوشوا شرع الوليمة له فقال لعبد الرحمن معه او لم قال لا قال اولم ولو بشاك ورغب بيضا لي حضور دعوات الزواد فقال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم كل ذلك لأن هذا النكاح نكاح شرعي يجب إعلانه وإظهاره والتواصي بكتمانه من أسباب فساده ولذا ذكر بعض العلماء أنه لو اتفق الولي والزوج, والزوج والزوجة وأهليهم إلى إخفاء النكاح وكتمانه كان نكاحا باطلا خلاف ما يقول بعض من هذا الزواج يكتم فيدخل للميت ويخرج كأنه سارك وما كأن لهم زواب بل قد بعضهم قد لا يعلم بأولاده إلا بعد موته وقد تضطره لحوان. كل هذا امر يخالف الشرف. ومن تكريب الله لها ان اعجب الانباق عليها بالمعروف لينبق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه بل ينبق مما آتاه الله ومن تكريب الله لها انه لها لها الزوج عمر بها بلا سبب شرعي فقال لا يجب المراته ثم وقال لا تكو يطعم لا تضرب الوجه ولا تقبح وعمر باطعامها مما يطعم وكسوتها والإحسان اليها ومعاشرتها بالمعروف والنصور تكريم الله لها انحرم على الزوج عند الزوجات الظلم والجوع فقال من كان الثان فما لم احدهما جاء يوم الزيامة وشفه مائل ومن تكريم الله لها أن جعلها لها نصيبا من النيرات للجالي نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون ول نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما كان موقده نصيبا مبروبا وقال يا شيكو مع والدي واولادكم قلت لك ان يحضروا المسلمة هذه كرامة الله لك وهذا فضل وإحسان أما أعزائك وأعزائ دينك فليسوا لك المكرمين, المكرمين وبكر كرامة فليسوا مكرمين لكن ولكنهم يبين لك لأنا ويجعلونك متعة ولعبة بأيديهم لا يرعون خلقا ولا لنا ولا يتقون الله أيها المرات المسلمة وإن سمعت كرامة الله لك فاسمعي ما كانت عام البرى في الجاهلية قبل الاسلام وقد تو وقد يكون هذا موجود عند عمم لا تحكم شرع الله ولا تقيم وزنا للفضيلة والكرامة كانوا في جاهريتهم يتشاغمون بالمن ويسمعون من له البلاد فقر الابتر حتى قالوا عن سيدي ولدي آدم انه الابتر لانهم لم يروا له ذكور نحياه فقال الله ان شانئك اي عدوك هو المنثر اما محمد فقد رفع الله ذكره وعلى شانه صلوات الله وسلامه عليه ابدا دائما الى يوم الدين لقد كانوا في جاهليتهم يحرمون المرأة الميراد من ابيها او ابنها او زوجها يقول هذا ويقولون الميراد لمن يحمل السيف ويحمل البيضه فجاء الاسلام وفخاخهم لا اوجب لها حقها بالنيراث فمن حاول ان ينقض الحيلولة بين ايراضها. سواء بالنقول او بالتوابت من اراضي غيره. فانما هو متخلق باخلاق الجاهلية. وكانوا بجاهليتهم يلدون المراح. فقد عقاربه اذا القى زوبا عليها بعد موت زوجها فهو احق بها. انشاء فتحا وانشاء حدثا حتى يستوي الصداق منها او يحدثها حتى تموت فجاء الاسلام وليها يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تذلوا النساء وكانوا يعظلونها حتى تفتدي مقال الله ولا تعظلهم لتظهروا ببعض ما أبيتمهم وكانوا في جاهلية ليس للطلاق حد ولا لتعدي الزوجات حد بل لا مؤلام في النكاح والطلاة مما ضرد النوات وأتا إليها فجاء الإسلام ليحدد الأد الزوجات اربع مع شرط العدل والقيان وادم فان خبتم لا تعدلوا واحدة وحدى الطلاة بثلاث حتى لا يكون تناع بالعراض بين الرجال والنساء وكانوا في جاهل لا يسمعون لها صوتا في زور جهن عبروية انسخطت من ذلك لا تنكه البكر حتى تستألم ولما دوجته من الصحابة ابنته بخريم الله دون استئذانها وبعت الامر لرسول الله وقالت يا رسول الله يريد ان يغذى بي غزيزة فأضع ابن نبيه عمرون فأضع ابن نبيه النشاح ثم قالت يا رسول الله انت مبقيت ما ثم قال انما اريد نبين ان ليس للجار حق في اجبال الفتيات. ايها المسلم ايتها المسلمة. ان الجاهلية قبل الاسلام في من للمراه. ومن انواع ظهرهم لها انهم يظن فيجون لكاح فيزوج الرجل المراه. على ان يزوجه وريها او ويجعلون هذا شرطا فجاء الاسلام ونهى عن نكاح الشغار وكانوا ايضا يعملون اعمالا سياسا مع المرأة فكانوا يستطيعون احيانا يبحثون عن من يعملوا بالشجاعة والكرم فيزوجه الفضل برطي زوجته عسى اذا كان عندما تماها ان تحمل بشخصية من ذلك الشخصية التي يرونه فجاء الاسلام والغى ذلك وكانوا ايضا يتبع صديقات والخليلات فعلغى الإسلام كل هذه لمسائل الفتاة والشد والبلاء قيتها المرأة المسلمة انما يريد الاسلام في الخير والصلاح والحباب والحباب على القيم والاخلاق والبضائم ودعاة السهول وتحرير المرأة انما يريدون بحض دائم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 وبين عدل الاسلام وخيره ورضامه علم حقا ان الاسلام هو الذي يعطى المرات حقها الحق المشروع الذي به قوام الاسرة والذي به السعادة في الدنيا والاخرة رضينا بالله رباه رضينا بالله رباه وبالاسلام ذينا ومن محمد النبي الرسولا ثبتنا الله وإياكم على طوله الثاب في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أظن هذا توليها لا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم رجاء الرسلين من كل نم، فاستغفروه إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى اخي المسلم إن من أمر الله رصيده وغت على قلبه وشرح فتاه بالإسلام ليألي حقا أنما تعيش المرء في أجل لشريعة الإسلام وفي هذا البلد المبارك. من احتغام وإكرام وعمل يليق بها في حشبة وستر وعفاف يعلم أن هذا هو الحق ويعلم أن دعا تحرير مراحب دعاة سوء وفساد ودعاة شر وضلال وانحراب عن المستقيم يريدون ان يجددوا فتياتنا بكل كل قيمة وكل خلق فضيل يريدون ان يسبقوها صدرة غير اسلامية شرقوا بالاسلام وضاقت به صدورهم لان قلوبهم مليئة بالكفر والنفاة وتألعوا عسد الشريعة والقلح فيها يريدون ان يسخروا بنات المسلمين ليكونوا خادمات لهؤلاء لقد اعترف كثير من هؤلاء كتاب وبعض من اقتربهم البتيات انك وات هذه المرأة ما قصده ذا خيرا وانما ارادوا الشر والفساد يدعون الاساد بنات الغير ما زوجاتهم وبناتهم فمصونات مكرمات لا لكن نساء الغير يدعون إما يدعون اليه فليتفقد الله المسلم فيما يقول ويتحدث اخت المسلمه إن الله أمرك يا أمر مولى الله يحق أي طاع وأمر رسول يحق أي طاع وما كان للمؤمن ولا ممن إذا طوى الله ورسول أمره أن يكون لهم الخيرات من أمرهم وما الله الله ورسولا فتضل فلا لمبين وقت المسلمين بقوة والله. يا نساء المسلمين بثوجات محمد صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة وحفظة وصفية وزينة وأم سلمة وأم حبيبة ومينونه لله عنهم هن القدرة الصالحة لك فاقتدي بهن بأخلاقهن وعمالهن ولا تذكي بكثير مما يقال ويكتب لا يدعى لتحرير المرأة لا ينادي المراه، كلها دعوة جوفاء، كلها غذاء وترغ وغلم غارقة، كلها سوء وفساد لمن تدبر وتأقن. كم عانى كم عداو الإسلام الذين خلقوا الجسمين كم عانوا من مشاكل وبدأت فصيليات بالمسجد في إمارة المراكد وفي المدارس لأنهم رأوا أن الاختلاف ضار ومضاد ومرد. وهادم للاخلاق. ولأسف الشديد ان بعض ابناء المسلمين يريدون ان يقعوا فيما تخلق الآخرون وهذا كله جهل ان شريعة الاسلام هي العدل والحق والرحمة والاحسان والسعال الدنيا والآخرة رزقنا الله وإياكم الاستقامة على, على دينه وهدانا وإياكم سواء السبيل وجنبنا وإياكم انقبض الشر والفساد وهداك تابنا ورجال صحابتنا وإعلامنا لما في الخير والصلاح ان يتبصروا فيما يكتبون ويقولون ويتحددون. فان الله سائر كلا ما قال ما يلفظ من فول الا لديه رقيب عتيب. وصلوا على مو رحمكم الله. أن ولن أحسن الكتاب أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل بدعة ضلال وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار وصلوا رحمة الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبالحديد عنه صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيد ولد آدم واللهم عن خلباء الراشدين. عبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين وعن معهم بأفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين ودمل اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم البلد آمنا مطمئنا. مشاعر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. وعطيح امتنا وولاة امرنا. وفق لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم وفق امامنا امام المسلمين. عبد الله ابن عبد كل خير. اللهم امين دور الصحة والسلامة في دينه وبدنه. وفق لما تحبه وترواه. اللهم يا سيدي يا اج سبحانك يا قد كل خير وتجد في افواهي واعماله ونسك النعيم الثاني نعمه كل خير رعي على مسؤوليته واجعلهم جميعا يمتهدا وقاد خير ورشاد انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاليمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت الرحيم وقد دعا إمام المسلمين لخيطة صلاة الستسطى يوم الثلين الست القادمين عيوم شاء الله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك ودلاغا إلى حين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم سكيا رحمة لا سكيا بلا ولا هدم ولا غرب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا فَانظُرُوا إِلَى اللَّهِ الْعَظِيمِ الْجَلِيلِ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى أَنْعُمِهِ يَزِدْكُمْ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الله أكبر.